بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك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 في ألفوسكم أ فلا تبصرون وفي ألفوسكم أ فلا تبصرون وفي ألفوسكم أ فلا تبصرون وفي السماء إرزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه حق إنه لحق مثلكم أنكم تطاقون وفي السماء يرزقكم وما تعدون فو رب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثلكم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون